بالله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتعوب إليه سهديه بإسمه مرد حطار قصير نستعين ونستغفره ونتعوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله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 تكون قارئا ذكر هو على فهم كلام الله ولي سائبته ومخبرهات احضرها ومخبرها اجل من وصفها فانها منظر ومخبر ترى من ريت بالاحسان وتبار ومخبرها اجل من وصفها فإنها, فإنها, فانها تفتح للعبد من طرق التفسير ومن هذا الفهم عن الله ما يغني ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعه ارجو الله واساله اينسنا قصدنا الى اناء اراجه ويستفاده الى ذاته كان مالك رحمه الله عليه اخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرا القران انه طبعا في سياق رمضان الى نعم من أول رمضان إلى ثلاثة شبوة وأوضحنا في أيام سرعة القرآن وأيام, وأيام ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب لأن ثناءه للعم على مؤلفاتهم لا يقول بلا في الفقر أو في الفقر على الحظ وإنما يقولون شد الناس لقراثها وإلتفاة حولها. حولها وقد ذكرنا قبل أن ابن محسود رضي الله عندي يقول لو, لو اعلم ان احدا هماله الاسبه اعلم بكتاب الله مني لا, لا, لا رحيت اليه هذا ما هو قصف ما شمسه لكن الناس على اقتل اني منه وعلى تمسوكهم بقرب الان وبالما على اغفيته وقول فيها ايه هاذا ايه بعد تضلع <تصفيق> نعم وتبسط البلد لدوات المنزر وتقفر لدوات المنزر لماذا؟ المهم أن السيخة ما رحمه الله عندما أفنى على هذا الكتاب لا يجب أن نتقر عن الناس وأنا أعرفه ثمان معرفة أنه من أشد تواضعا ولكنه رحمه الله أراد أن نشد الناس إلى هذا الكتاب لينتبعوا به نعم؟ ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم الناشر والهدي الكامل فأعلم والهدى والهدى الكامل فأعلم أن علم التفتيق أجل العلوم على الإطلاق عندكم فأعلم فأعلم شطوها نفقه سعين لن تبدينا خطة موضوع وأعلم وأعلم أن علم التسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله لأن الله أمر بتدبر كتابه والتحفظ في معانيه والإهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في, في جنب ما هو أفضل, أفضل المطالب وأعظم المقاطب وقواعد اصول كلها وقاعده اساس السعاده في الدارين وصلاحها في دي فيشنكون اساس السعاده ها في الدارين لا من دقيقه وقاعده هنا لجدن اسماء كل واحد وقاعده اساس السعاده في الدارين لان الدين وخلاح أمور الدين والدنيا والآخرة عندنا بعد أصبحت عندنا هو مقاعدة التعادة في الدارين وخلاح أمور الدين والدنيا والآخرة <تصفيق> أحضر أساس الدين أشاش السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة وبه يتحقق للعبد حياة ظاهرة بالهدى والخير والرحمة ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقية الصالحات هل نشرع الآن بذكر القواعد والضواق على وجه الإجاز الذي يحصل به المقصود لأنه لذن فتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بأ في عدة أمثلة في عدة أمثلة توضيحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البضل وخسرة التقاصيل ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه القائلة الأولى في كيفية تلقي التسبيق كل من ثلث طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموثلة إليه فلابد أن يفلح وينجح ويصل, ويصل, ويصل به إلى غايته كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وكلما عظم المطلوب فأكد هذا الأمر وتعين الزحف التام عن عن أمثل وأقوم الطرق الموثلة إليه ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها بل هو أساسها وأصلها سأعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق ويرشادهم وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فعلى الناس أن يتلقوا معنا كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من والعمل والعلم والعمل فينزلونها فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون بما احتوى عليه من العقائد والاخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائر الموجودة, الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها وكيف الطريق, الطريق إلى السبات على هذه الأمور النافعة وتداركوا كما منها وكيف التخلص التخلص من هذه الأمور الضاره من الامور وكيف التخلص من الأمور سوى وكيف التخلص من الامور الضاره فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهاده موجه اليهم وطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله يعني الطريق الذي سلكوه فمثلك هذا الطريق فالليس لكوه فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقوية معرفته والسنارة التصيرته واستغنى بهذا الطريق عن كفاة التخلفات وعن بحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ معلوم العربية جاربا قويا وكان له إلمان واهتمان بثيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأدائه فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وإن تبين شيء ومتى علم العبد ان القران ديه تبيان كل شيء وانه كفيل فانه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها داج عن الضار لكل عمد داج عن المضار كلها وجعل هذه القاعده نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق او لاحق وظهر له ايضا موضعها وكثرة فوائدها وثمرتها ويلحق بهذه القاعده قاعده ثانيه دي القاعده ها دي هذه حق وهي تحيق بهذه القاعده القاعده الثانيه ويحق لي هذه القاعده أن الله انزل وسير انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وانه يهدي للذين اخافوا ومن تامن بذلك فانه يجب علينا أن نسلك الطريق الذي يوصلنا الى معرفه في هذا القران والاهتداء به ونعلم ان سلكنا هذه الطريق فانه تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما رزقنا الله تعالى كتاب من زناه إليك المبارك ليدبه آياته وليتذكره العذاب وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي كمية أحواله وإذا أردت أن تأخذ شابنا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا نسل فيها للأمة كيف يحفظون على الخير الكثير العظيم الذي تعذب كيف يحفظون هذا الشيء أو كيف يعملون على هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما أسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأبكالهم كل هذا في بركة هذا الطعام العظيم فأليك أن تشد يديك به وأنت أضع عليه بالنواجد وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل ليدبروا عياته وليتذكر فإنك ستنام في الدنيا والآخرى وهؤلاء سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل أثر آيات ستعلم القرآن لفظة والإلم والعمل جميعا ولهذا كان واحدا منهم إذا قرأ فأره على النرام جد فيه حيث صار عظيما محترما لأنه لا يقرؤونه كما نقرأ نحن مجرد الغاب لمره على الآل الإسان بعد ولا خصل للقلب ولكنهم يقرؤون لتدبر وتذكر والتعام وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتكر فهذا هو أقراص هذه القائلة أن القرآن يهلتها أقوى وأنه هدى الناس وبنظم أحضر أبطان وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا جوهد ثميل وهو الهدى والبيان والتذك حتى تحصل على البركة لأعمالنا وأعمالنا نعم القاعدة الثانية العبرة في عموم الأجراض لا بخصوص الأسباب وهذه القاعدة نافعة جدا في مراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير قد اتفق عليه المحققون من أهل الفول وغيرهم فمت رأيت هذه القاعدة حق الرئاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوظيف الألفاب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 نعم سواء فإن القران كما تقدم انما نزل لهدايه اول امه واخرها حتى تكون وان تكون والله تعالى إنما ان انما نزل لهدايه اول امه واخرها حيث تكون وان تكون والله تعالى قد امرنا بالتفكر والتدبر بكتاب بكتاب فقد تدبرنا الالفاظ الان وفهمنا أن معناها يتناول اشياء كثيره فلي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها ولهذا قال قال ابن خاله حتى شيء نخرج بعض هذه فلي اي كي نخرج بعض هذه المعاني لا ندخوله ما ما ما, دخول ما هو نظيرها ما ما ما, دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها ولهذا قال هذا هذا الى الايه 12 خروج فرد من افراد العموم للحظه كلنا هنا اين الدليل والا في الاصل ان العام شامل لجميع افراده قال العلماء وقوره السبب قطعيه الدخول وما عداها فدخولها ظني الآن من إشمار صورة متعرفة صورة بالسبب التي ندى في الآلان من ناجها قطعية الدخول مثلا قطعية المرأة التي اشتكد زوجها في حاله قطعية الدخول تقوله وَاللَيْنِنِنْ نَسَأَمْ هُمَا عُدُنِنْ لِمَا قَالِهُ وظهار زين و عمر بعد ذلك قطية الدخول لظنيته ظنيته الاحتمال لأن لا يراد بالعموم جميع عقابه نعم لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح وإما بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم لعدم لعدم ولهذا قال بمسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فمتى مر بك خبر عن صفات الله وإسمائه وعن يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقل فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه ونفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه وكذلك إلا مر بك خبر خبر, خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السادقة واللاحقة فالزن جزما لا شك فيه أنه على حقيقته بل هو أعلى أنه حق جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو على أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله خيلا وحديثا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 أكبر عون على معرفة حدود ما مع عزل الله على رسوله والقيام بها والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها لأوضح الألفاظ وأحسنها قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ما قال تعالى ما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يوظف ذلك ويبينه وينهج, طريقة وينهج طريقته القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على العصاف وأسماء الأجناس تفيد باستغرار بحسب ما دخلت عليه وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على واتفق على, واتفق على اعتبار ذلك أهل العين والإيمان فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله اعد الله لهم الى قوله تعالى الله لهم مغفرته واجرا عظيما يدخل فيها هذه الاوصاف كل ما تناوله ما تناوله ما من ما, ما تناوله من تعاليم الاسلام والايمان والتقوى والصدق إلى آخرها وان بكمال هذه الاوصاف يكمل لقاء صاحبها ما ركز عليها من المغفرة والاجر العظيم وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد وهكذا كل وف رتب عليه خير وعجل وتواب وكذلك ما يقابل ذلك كل وف نهى الله عنه ورتب عليه, وركب عليه, وعلى وركب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصة يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف الملكور وكذلك مثل القوى وهي ما رأينا أظنها وهي أن الحكم إذا عزق على بزيارة ذلك الوصف ونقص بنقصه لأن الحكم المعلقة على وصف يدل على علية ذلك الوصف والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وقوةً وضعفاً نعم ورشباً هذا كلام الشيء عم الله يعيد ما تقدم لنا من هذه القاعدة العظيمة أقول إن الحكم إذا ألق على وقت فإنه يقوى في قوة ذلك الوقت ويضعف لضعفه فإذا قلت إن المؤمن له أجر عريق فكلما قوي الإيمان قوي الأجر وكلما ضعف ضعف الأجل. ولكن في ذلك أن الحكم المعلقة على الوصف يدل على علاء اللبية ذلك الوصف والحكم يدورها التي وجوداً وعدماً وقوةً وضع ما هذه المجوعة؟ هذا قاء ولهذا شرف من حد ما قطع ولو شرف عده مرات قطع يجب يسرع ماء ودمنا ما ما يجري ساعه ما يجري ودمنا يا الشيخ يا الشيخ ينفعنا في هذا اوكي هناك فنشا شيء في, في, في حلقة حلقة. كن حلقة؟ كن حلقة على مصر يعني هذا تعرف يعني كان قليل او لكن القليل ما يقفع فيه واذا تحرّف خُتع عبونا وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان كُلِقَ هَلُوهَا إِذَا مَسَّهُ الشَّبُّ دَزُوعَا هذا جنس كما الشيخ عمو ذكر الوسط والجنس اثنان جنس هاي اثنان جنس اثنان جنس إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عام لجنس الإنسان فكل إنسان هذا وصفه إلا من اتثن الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها كما أن قوله والعطف إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى خسار إلا الذين آمنوا وعنوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر وأمثال ذلك الكثير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 التي يستحق أن يؤلها لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها لألة والفضل كله والإحسان كله وأنه لا يشاركه وأنه لا يشارك الله, الله أحد في معنى من معنى الربوبية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا بشر ولا ملح بل هم جميعا عديد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته فلا ينبغي ان يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته والهيته فبربوبيته سبحانه يرب الجميع من ملائكته من ملائكة من ملائكته وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وايحاء وإماته وهم يشكرونه على ذلك باخلاص العباده كلها له له وحده فيا فؤله في... ولا لاأله فؤ فؤ ولا ييتفيدون مندونه والولّ ولا شيع فإلهية فإلهية حق له سبحانه على عذه بصففة رب بته وأ الملك الذي له جميع مع عن الملك وهو المللك الكامل والتفرف الن وهو الملك الكامهم الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ وان الخلق كلهم لما مليك لله عبيد تحت احكام ملكه القدر تحت احكام ملكه القدريه والشرعيه والجزائيه وانه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الذين هن ربنا اللهنا القدريه والشرعيه والجزائيه ونحن دائما ان نحكم سرعية وكونية هذه القدرية لأنها جزائية داخلة في القدرية لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل لكن هذه ببضل فقط إذا كنا إنها كونية وشرعية وجزائية نعم. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يقصر عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليلات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السادقة واللاحقة والعالم العلوي والحيلات كيف أنه تعمل يا علم المستحيلات مثال يا أنه لا يعلم المستحيلات البيئات من ورانا. حسنا. امم. خلاص بقى. حسنا. نعم. كان فيهم آلهة إلا الله أنا مستحيل. نعم لو كان هي لنا الهه الا الله لحدثت على تعلق من شيء صحيح المثير نكون الهه سبحان الله والامور التجحت نعم هذا هذا كيف اخبر الله بانه لو كان لهذه في هذا الكون الهه الا الله لسة فأخضر عن شيء لا يمكن وجوده أخضر عن شيء لا يمكن وجوده والأمور السادقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفلهما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 لجميع ما قضاه وقدره وقلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروءه اي صح الحكم له حكمه ايه العزيز الذي له جميع معاني العزه على وجه الكمال التام من كل وجه عزه القوة وعزه الامتناع وعزه القهر والغلبه وان جميع الخلق في غاية الذل ولهايه الفقر ومنتهى الحاجه والضروره إلى ربهم وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمه التي و... التي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوقه من ولم يخل مخلوق مخلوق من احسانه وبره وبره طرفه عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه رب ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه وانه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب المنزه عن كل عيب واث و نقص وعن مماثله احد وعن ان يقول له ند من خلقه وهكذا بقيه الاسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعده الجليله ينفتح لك باب عظيم من ابواب معرفة الله فالاصل معرفه الله تعالى معرفه ما تحتوي عليه اسماءه الحسنى وتقضيه وتقضيه من المعاني العظيمه بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلا يبلغ علم علم احد من الخلق بذلك ولا يحصي احد ثناء عليه فانه هو كماثنا على نفسه وخلقنا يثني عليه عباده ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يشمل جميعا والبر والخير وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويجزم ثقاؤه من انواع المخلوق من انواع المخلوق الخوفات والمعاصي والمحرمات م. من نوع من فوق المخوفات انهم مرغمين بذلك من نوع المعاصي م. والمحرمات لا يصح انه النار التي وعد للكافرين هذا امر بك او ما يصح هو جامع لكل ما يؤثم ويلقع في المعصية كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض والتعدي على مجموع أمة وعلى الحكومات والتعدي لحدود الله والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا وعكسه المنكر والسوء والفاحشة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته إلى هذه القاعده واكدهم إلى اعتبارها اذ اذرهم ان علمهم ان يقولوا في تشهد الصلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال فإنكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد على كل عبد لله طاهر من اهل السماء والارض ما الله على كل عبد صالح هو الحديث إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد <تصفيق> سلمتم على كل عبد من أهل السماء والأرض في القرآن كثير جدا من وامتلتها وامتلتها <تصفيق> كثير جدا من كثير جدا من هذا وان فيث قران كثيرة جدا وامثلتها في القران كثيرة جدا عندي كثير عندي جدا من هذا ايش هو عدد كثير جدا من هذا كثير جدا من هذا تقول لا عندنا بعد كل على الاطلاق في اهل السماء والارض في القران كثير من جدا من هذا وفي, وفي القران اي 1 احنا حاطين 1 هنا اي ف اذا 1 3 في القران كثيره فن كثيره فن جدا القراءه ها سواء ادخل على وقت او ادخل على سمجينة ثم جمال السغرة في أثناء الله تعالى وأن ألقيها للسغراق فمثلا السمير للسغراق كل ما يمكن نفسه ولهذا ما من مسموع إلا أسمع الله عز وجب البطير للسغراق كل ما يمكن من بطر الضرق للسغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا يا انت ها واكد puedo confirmar yo asemo ها وشيرني يا واو هانك لا ماذا منك عبادة قائمة يا الله الطائدة الرابعة إذا وقعت النكرة في الزياق النفي أو النهي أو السرط أو الاستفهام دلت على العموم تقوله تعالى واعبد الله ولا تسيكو به شيئا فإنه نهي عن الشرك به بالنيات والأقوال والأفعال وعن الشرك الأكبر والأصدر والخطي والخفي والجلي فلا ينبغي ان يجعل العبد فلا يجعل ليس ينبغي اي فلا يجعل العبد فلا يجعل العبد الا نكدا ومشاركاً, ومشاركا في شيء من ذلك ونظيرها قوله فلا تجعلوا لله اندادا أنداد فلا تجعل لله أندادا وعنتم تعلمون فقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الثلة لا إيصال شيء لا إيصال شيء من المناشر ولا دفع شيء من المضار وكقوله تعالى وإن يمسك الله بذر فلا كاتف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله فكل ذر قدره الله على العد ليس في استطاعته ليس في, ليس في استطاعته أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والعدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخرة في قضاء الله وقدره وقوله ما يفتح الله الا من رحمته فلا موسك لها وما ينسك فلا, فلا مرسل له من فلا مرسل له من بعده وقوله وما بكم من نعمه من الله يشمل كل خير في العبد ويصيب يشمل كل كل في العبد ويصيب العبد وكل نعمه فيها حصول محبوب حصول محبوب او دفع مكروه فان الله هو المنفرد بذلك فإن الله هو المنفجد بذلك وحده وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين وقوله في غير آية وما لكم من إله غيره وقوله في غير آية ما لكم من إله غيره ولها أمثلة كثيرة جدا رحمة رحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمة الله تعالى القاعدة الخامسة المقرر أن المضاف يفيد العموم كما يدفع المفرد المضاف المفرد المضاف المضاف المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد المقدر اذا كان المضاف في ان في المضاف يفيد كما يفيد ذلك اسم الجمع فكما فكما ان قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم إلى آخرها يشمل كل ام من انتسبت إليها وإن علل وكل بنت انت نسبت اليها يشمل كل يشمل من ام انتسبت اليها وإن علم وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات فكذلك قوله تعالى يقول فيها يوم فائدة الثانية أن الأم تثمن كل ما انتسبت إليك والبنت تثمن كل ما انتسبت إليك سواء من قبل الأم أو الأب أو من قبل عم كذلك خالص من الإنسان خالص له هذا اذا قال في الله ولد بيته من بعد هي المطيعه وامه الانسان قامت له والدريته الى المطيعه تفهم هذه سري ترى امه وراحينه حتى الخربات لك لاولادك وبناتك وبنات بناتك انا اولادي كده احسن وكذلك قال فك نعم فكذلك قالوا تعالى وما بكم من نعمه فمن الله فإنها تشمل النعم الدينيه والدنيويه وقول وكانوا ان بنعمه ربك وما بنعم وما بكم من نعمه نعم صحيح ثلاثه قال تعالى واما بنعمه فإنها تشمل النعم الدينيه والدنيويه وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنا تعم الصلوات كلها والأنسات كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع من الله فضلا وإحسانا وأنك, وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له وقوله واتخذوا من مقام مشمعتنا نعم وقوله من مقام ابراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع انه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبرة واصرح من واصرح من هذا قوله ثم ارفعينا اليك ان نتبع ملة إبراهيم حنيفاه وهذا شامل لك لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية وأعلم وأعم من ذلك وأجمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتره فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم الناجعة والأخلاق الذاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا ما لم يشرعنا بخلافه وشرع وشرع وشرع الانبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه وكذلك قالوا تعالى وان هذا صراط مستقيم فتبعوه وهذا يعم جميع هذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وترك فعلا وترك اعتقادا وانقيادا و أضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله الطراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم الثالكين له الثالكون الثالكين ها؟ تفرد عندهم هم الثالكون؟ الثالكين يطلح ها؟ يطلح لماذا؟ وتكون هم إيه؟ رميق فأنا نجي بالرأس على أنها مبكدة وخبرتها بك نعم فالطراط الذين أنعم عليهم من النبيين والفديقين والشهداء والفالحين هم إيهوه نعم نعم فالصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين علي من العلوم والاخلاق والاوصاف والاعمال وكذلك, وكذلك قوله ولا يشرك في عباده ربه احد يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطلة العبادات الاعتقادية والعملية كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أثرى بعبده وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا نزلنا نزلنا معا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث, حيث نال أسرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية وقوله أليس الله بكات عبده فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأثم وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه نقص. وما نقص منها نقص من الكفاية بحسب بحسب وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر بالبصر وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع عوامره القدرية والكونية وهذا في القرآن شيء كثير عنها الرابع المفرد المراهق في ها العميد وجمع المراهقا ها كيفية العموم اما الجمع فهو اقاد العموم تصريغته واضافته والمفرد اقاد العموم في الاضافة فقط لاننا ان نغاما الى كونه مفردا ما دل على من الاضافة يجب ولهذا قال علماء او قال ان راى في طالق فرق جميع من الثالث ما لم يريد واحدة معدسة ولو قال جاري وقف وله ثلاثة دور صار جميع الدور وقف لأنه مصر من ولو قال غلامي حر حافظ جميع غلماني ما لم يريد القائلة الثالثة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده وأكثر الآيات يؤذر الله فيها توحيدا إلهية وإخلاص العبادة هذا واحد من أهم البقول لن يجب أن يكون إنسان موحدة